بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول الله عز وجل وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غريضا يقول الله عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أي وإن أردتم أيها المؤمنون استبدال زوجة تتزوجونها مكان زوجة تطلقونها وآتيتم إحداهن قنطارا أي والحال أنكم آطيتموها قنطارا وهو المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا أي لا تأخذوا من هذا المال شيئا لا قليلا ولا كثيرا لأن المهر لمن كله لها بما استحل من فرجها هذا معنى الآية أي أن الرجل إذا أراد أن يطلق الزوجة وأن يتزوج أخرى أو أن يطلق هذه الزوجة وقد دخل بها وتزوج بها فلا يجوز أن يأخذ شيئا منها من المهر لأن المرأة بالدخول المهر لمن لها بما استحل من فرجها وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج فالمال حق لها وقوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج هذا قيد أغلب وإلا لو أراد أن يطلقها وأن يجي سعزب هل يحق له أن يأخذ شيئا منها لا المراد أن الرجل إذا دخل بالمرأة وتزوجها ثم طلقها فإنه لا يجوز أن يأخذ شيئا من المهر لأن المهر لها بما استحلم من فرجها خل بها أو دخل بها قد سبق في الدرس الماضي في الآية الماضية تحريم العضل ما هو العضل؟ أن يقوم الزوج بالتضييق على الزوجة من أجل أن تطلب الطلاق صلى الله عليه هناك بعض الأزواج ظلمة هذا موجود في كل زمال وفي هذا الزمال أكثر وأكثر ظلمة لا يريد المرأة ويقول لن يذهب مالي لن أترك مالي يذهب فماذا يفعل يقوم كما هو موجود الآن موجود أصبح موجود ومتوفر فيقوم بالتضييق على المرأة يماطل في حقها ويضيق عليها كما مر في الآية الماضية سبق شرحها ولا تعذلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتينا بفاحشة المبينة كما سبق الله المستعر خاصة في زمن أصبحت المادة شيء أساسي وأصبح حب الناس وبغض الناس يركضون وراء المادة بل امتلأت المحاكم ونبهنا على ذلك فالمهر بعد الدخول الرجل إذا أراد أن يطلق الزوجة استفيد من الآية جواز الطلاق أليس كذلك؟ أو لا؟ نعم نستفيد جواز الطلاق وإن كان الأصل فيه الكراهه الأصل فيها الكراهة لكن نستفيد جواز الطلاق فإذا أراد الرجل أن يطلق الزوجة نقول ليس لك حق في ذلك ما لم تطلب هي أو يكون عيب فيها على كلام عند أهل العلم لكن الأصل, الأصل أنه لا يجوز أن يأخذ شيئا من ذلك وسبق لنا أن الطلاق الأصل فيه الكراهه هو جائز يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهم فالأصل في الطلاق الجواز وإن كان يعني يكره قد جاء في الحديث أن إبليس يرجع عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إبليس يضع عرشه على البحر فيرسل جلوده فيأتي يقول ما زلت فيه حتى فرقت بينه وبين امرأته فيقول نعم أنت وفي ضبط نعم أنت نعم أنت فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا الهمزة للاستفهام الهمزة للاستفهام ومعناه الإنكار والتوبخ أي رجوعكم عليهن بشيء مما اعطيتموهن بدعوة أنه حق لكم بهتال وكذب لأنكم لا تستحقون شيئا من ذلك ولا لكم فيه البتة بعد الإفضاء واثما مبينا أي وذنبا بينا ظاهرا واضحا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض هذا استفهام التعجي والإنكار بعد الإنكار لتوكيد التحريم والمعنى بأي وجه أو على أي وجه تأخذون ما أعطيتموهن من العوض وهو المهر والحال أنكم قد استوفيتم المعوض عنه وذلك بأن أفضى بعضكم إلى بعض إفضاء سريا بما لا ينتهي إليه ولا يستحله إلا الأزواج وهو الجماع يقول القرطبي وكيف تأخذونه تعليل لمنع الأخذ مع الخلوة والإفضاء إلى الشيء الوصول إلى الشيء مباشرة بلا حائل ومنه الفضاء وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا عرف عقد النكاح يعتبر من من أشد العقود قد جاء في الحديث الحديث العقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق الشروط أن توفوا به ما به الفروج ميثاقا غليظا أي شديدا مؤكدا محكما وهو عقد النكاح فما هو هذا الميثاق قيل قولوا فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وقيل بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقيل العقد طيب هذه الآيات فيها فوائد الفائدة الأولى جواز الطلاق وجه وان اردتم استبدال زوج ما كان زوجه وقد ذكر ذاك على وجه الإقراء وقد ذكرنا ان الطلاق الاصل فيه الكراهه هو جائز لكن الأصل فيه الكراهة الدين على جواز الطلاق مرتان يا أيها النبي طلقتم النساء وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق فجعوا جبريل فقال رجعها فإنها صوامة قوة. ويكون الطلاق حراما وبدعه إذا كان في الحيض أو في طهر جمعها فيه ويكون مكروها وهذا الأصل الأصل أنه مكروه ويكون واجبا في الاله ويكون مستحبا إذا المرأة لا ترغب بالزوج يعني هذه المرأة لا تستطيع أن تقيم حدود الله مع هذا الرجل. لي سبب نفسي، لي سبب من الأسباب. فتقول للزوج، يعني اتركني. من يريد وجه الله، ويريد ما عند الله، ويريد وجه الله تبارك وتعالى، يقول في الحق بأهلكي. أما من لا يرجو ذلك، ويقول أعطيني مباشرة أعطيني. حقي أعطيني حقي وإذا كنا على له مستحب اللي عمل مسنون وقد جاء في الحديث في الباب البيوع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال مسلم أثرته بيعته قال الله أثرته يوم القيامة هو صح الحديث في البيوع لكن السماحة في البيوع وفي النكاح وفي كل شيء هذا من السماحة هذا من السماحة امرأة لم ترغبك ولا تستطيع أن تدفع المهر أو ترجع المهر بالكامل فحينما يطلقها لأنها لا ترغب بذلك فلا هو أجر عظيم أجر عظيم سواء عاد قل لا سواء قل لا يدخل في الإقالة أو لا تدخل لكن لا شك أنها من السماحة ومن الأمور العظيمة وهذا من توفيق الله الأرض من فوائد الحديث جواز المهور الغالية وأن المهر وأن المهر إذا كان غا كثيرا ليس بحرام لقوله وآتيتم إحداهن قمطارا يقول القرطبي وفي هذا دليل على جواز المغالات في المهور لأن الله لا يمثل إلا بمباح وقال السعدي وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر مع أن الأفضل واللائق والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر وجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم فدل على عدم تحريمه هذه الآية دليل على أن كثرة المال أو كثرة المهر ليس بحرام نعم الأفضل التخفيف والأفضل التقليل هذا لا شك فيه وهو الأفضل واللائق والاقتداء وقد جاءت في ذلك حديث يعني أفضل النساء وأبرك النساء خفهن معونة لكن لكن لا يحرم كثرة المال لقوله وآتيتم إحداهن قنطارا فمن يذكر لنا مرمى عن القلطار بأي صورة ها؟ لعمرا وذكرنا القول الراجح أنه المال الكثير وفواد الآيات تحريم أخذ الزوج شيئا من المهر ولو قليلا متى لا شوية الآية الآن ما يجوز الزوج يأخذ شيئا الزوج ايش متى هذا الطلاق, الطلاق بالدخول المراه المطلقه المدخول بها رجل يريد أن يطلق زوجته يقول لا أطلقك حتى تعطيني أو لا أطلق إلا بمالي يقول هذا حرام ولا يجوز تبهوا فرقوا بين الدخول وغير الدخول نحن نتكلم على المرأة التي في عصمة الزوج ولا نتكلم على الخلع يعني لا أحد كما قال بعضهم هم قلة ربط هذه الآية بآية من يذكر في صورة الطلاق فلا جناح عليهم فيما افتدت هذاك في الخلع نحن ما نتكلم عن الخلع هل إحنا تكلم عن الرجل يريد أن يطلق زوجته؟ هو هو يرغب أن يطلق زوجته. نقول الأصل الطلاق الحرام، الجواز. بس ما يجوز لك أن تأخذ شيئا منه. ومن ذلك ما ذكرناه في الدرس الماضي ما هو العضل؟ العضل يضيق عليها. في ينتبه بمسألة الطلاق لا يربط الأسئلة. لازم يعرف قبل الدخول وبعد الدخول وغير ليست قضية فتوى عامة. توفيق في الآيات وجوب الوفاء بالعقود. وفيها أن عقد النكاح من أخطر العقود ثم قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نکح اباءكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقت وساء سبيلا سيذكر الله عز وجل في الآيات القادمة المحرمات من النكاح ويدلك يقول الالوسي شروع في بيان من يحرم نكاحها من النساء ومن لا يحرم بعد بيان كيفيه معاشره الازواج وإنما خص هذا النكاح بالنهي ولم يكن يعني في سلك النكاح المحرمات الآتية مبالغة في الزجر عنه حيث كان ذلك ديدا لهم في الجاهلية يعني خص ما نكح الآباء بآية وخصها لأن ذلك كان موجودا عند العرب يقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء يقول ابن كثير يحرم تعالى نكاح زوجات الآباء تكرمة لهم واحتراما أن توطأ من بعده حتى إنها تحرم على الإبن بمجرد العقد عليها وهذا أمر مجمع عليه قال ابن عباس كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل فهي عليك حرام فزوجة الأب يعني أبوك عقد على امرأة ولو لم يدخل بها حرام عليك بإجماء المسلمين وهذه من النساء المحرمات بمجرد العقد ستأتي إن شاء الله في درس مكرة بإذن الله تعالى فهناك قسم يحرم بمجرد العقد ومنها زوجة الأب فلو أن أبوك عقد على امرأة ثم طلقها تحرم عليك بمجرد بمجرد العقد وهذا أمر مجمع عليه لم يخالف في ذلك أحد ولا تنكحو ما نكح أباؤكم من النساء. طيب. وهذا يشمل الأب والجد وإن على من أي جهة كان. ولا تنكحو ما نكح أباؤكم من النساء. ظهر الآية ما عليه الأكثر إنك لا تتزوج امرأة عقد أو تزوج بها من. أبوك هذا ظهر الآية. ابن جرير رحمه الله له قول ابن جرير يرى أن معنى الآية ولا تنكحو نكاح آبائكم شو المعنى صير على رأي ابن جرير ولا تنكحو نكاح آبائكم رحمه الله يرى إن المنهي عنه طريقة الآباء في النكاح في الجاهلية معروف في الجاهلية كانت لهم طرق يعني مخالف للإسلام مخالف الإسلام فمعنى الآية عند بن جرير ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم أي لا تنكح لا تنكحوا نكاح أبائكم ككيفية نكاح أبائكم أبائكم, أبائكم. وطبعا رحمه الله يرى النماء نصدرية والصحيح النماء ولا تنكحوا ما موصولة وذي رجح القرطبي والشنقيطي وهو الذي عليه الأكثر وأنماء موصولة ولا تنكحوا الذي نكح أباؤكم من النساء. يقول الشنقيطي ورجعنا هذا القول يعني يرى رأي بن جرير يقول يعني يذكر رأي, رأي بن جرير يقول لا تفعلوا ما كان يفعله أباؤكم من النكاح الفاسد وهذا القول هو اختيار بن جرير. قال والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أنما موصولة واقعة على النساء التي نكحها الأباء ورجحه القرطبي. قال وهذا الموجود مما يدل على تفسير هذه الآية أن هذا هو الموجود كان موجودا في الجاهلية كان حدّهم يتزوج مرات أبيه وقد ذكر القرطبي وغير واحد من العلم أمثلة ممن تزوج زوجة أبيه ذكر القرطبي في تفسيره أمثلة لذلك ولا تنكحو ما نكح أباؤكم من النساء إذا نستفيد حتى ننتهي من البحث إن شاء الله في نهاية الأسبوع. من المحرمات حتى طالب العلم يعرف بالدليل ميزة الطالب العلم غير طالب العلم الطالب العلم عن الدليل من المحرمات عليك من يا فرحان زوجة الأب سيأتي غدا بقية المحرمات والرضاع ومرضاع إن شاء الله هذه واحدة وسيأتي حلائل الأبناء في درس لكن ناقض واحدة واحدة من المحرمات عليك زوجة الأب يعني أبوك تزوج امرأة غير أمك تزوج امرأة هذه المرأة حرام عليك تحريما مؤبدا بمجرد العقد بمجرد العقد لو طلقها عقد عليها ثم طلقها فهي حرام عليك أبد الآبدين سيأتينا غدا إن شاء الله إن المحرمات قسمين تنقسم إلى قسمين مؤبد ومؤبد مؤبد وإلى أمد المؤبد مثل الأم والبنت وإلى أمد مثل اخت الزوجة المحرمة الزانيه هذه سنذكرها ان شاء الله فزوجه الاب من اي نوع؟ المؤبد لا تحل ابدا ولا تنكح ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف الا أداة استدراك بمعنى لكن والمعنى لكن الذي قضى وانتهى مما حصل من نكاح زوجات الاباء قبل تقرير هذا الحكم فلا حرج فيه ولا إثم فقد عفَّلَ الله عنه وهذا القول هو الظاهر ولا أهل العلم رحمهم الله وبعض كتب التفسير ذكرت أقوال أقوال أربع أقوال وخمسة أقوال لم لا داعي ذكرها لأن ما لا داعي لأن هذا المعنى هو هو المناسب وهو الصحيح قال الشنقيطي إلَّا ما قد سلف أي إلَّا ما مضى والاستثناء منقطع أي لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم فهو معفو عنه كما تقدم والعلم عند الله انتهى كلامه لأنه كما تعلمون متى يثبت الحكم متى يعاقب العبد؟ بعد بعد العلم وبعد الحكم وهذا الأمر هل كان محرما في الجاهلية؟ كان في الجاهلية ولم يأتي تحريمه فلما جاء تحريمه أصبح كما قال الله عز وجل إنه كان فاحشة ومقتل وساء سبيلا صلى الله عليه إنه ما هو أبا من يعدى لماذا؟ نكاحكم ما نكح آباؤكم إنه كان فاحشة قلنا إن الفاحشة تعريفها ما فحشة ما فحشة وأعظم في عرف المسلمين وغالبا كما قلنا تطلق الفاحشة على اللواط كما قال تعالى أتأتون الفاحشة ويطلق على الزنا ولا تقربوا الفاحشة ويطلق على نكاح الأباء المحارم قال الله تعالى إنه كان فاحشة أي زواج أو نكاحكم ما نكح آباءكم فاحشة مستفحش شرعا وعقلا وعرفا ومقت ما هو المقت أشد البغض أشد البغض فهو مقتل عند الله ومقتل عند الخلق حتى الآن يعني الآن الرجل تسوج امرأة تجد أن الرجل يبغض أو يكون في قلبه شيء على من هذا زوجها الأول فكيف يليق بالابن والأب يعني الإسلام ما جاء إلا بأشياء واضحة ظاهرة تناسب الفطرة ولا كل إنسان يعرف ان الرجل إذا تزوج مرأة المرأة هذه المطلقة أنه مثلا لا يريد ذكر من من الأول. لا يريد ذكره ولا يريد أن يطرأ أو أن يذكر فكيف يتزوج الابن زوجة الاب وقد ذكر القرطبي أمثلة ذكر أمثلة وفلان جاءه أولاد ذكر في تفسير من أراد أن يرجع لتفسير القرطبي ذكر فلان تزوج امرأتها به وهذا تزوج زوجة ابنه إلى آخره ومقتل قال ابن كثير فإنه يؤدي إلى مقتل ابن أباه بعد أن يتزوج بمرأته فإن الغالب أن من تزوج بمرأة يبغض من كان زوجها قبلها قبله. وساء سبيلا وصفه ثلاثة اوصاف فاحشة ومقتل وساء سبيلا أي وبئس طريقا لمن سلكه من النساء فوصف الله نكاح ما لكح الآباء بثلاثة اوصاف كلها في غاية الشدة تنفيرا منه ويكونه فاحشة ومقتل وساء سبيلا وهو اغلب من الزنا بدليل انه في الزنا قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا وهنا ومقتل وساء سبيلا من فوائد الآيات تحريم نكاح زوجة الأب من فوائد الآية أن زوجة الأب من المحرمات أبدا وتحرم بمجرد العقد لقضية بمجرد العقد مهمة لأنه سيأتينا نوع ما يحرم إلا بالدخول الربيبة لا بد بباب النكاح والطلاق طالب العلم ينتبه لا تظن قضية بمجرد العقود بمجرد العقد أن كذا ما تكون طالب علم ما تكون طالب علم إذا رأيت طالب علم يهتم بالنقطة هذه ما يكون طالب ولا يتولى الافتاء لأن في أشياء بمجرد العقد في أشياء لا مثل الربيبة وسيأتي فلا بد فزوجة الأب سيأتينا زوجة الإبن بمجرد العقد ما يلزم دخول ولا خلوة فقط بمجرد أن يعقد عليها فتحرم عليك وفيها أن الإنسان لا يثم عليه إذا فعل الخطيئة قبل العلم فالشراء لا تلزم إلا متى بعد العلم وفيها الساعة رحمة الله وفيها أن نكاح المحارم أشد من الزنا وفيه قبح هذا الأمر وهو نكاح زوجات الآباء وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي ينبه على الأمر المنتشر فإن هذا الأمر لم يدخله الله ضمن المحرمات التي ستاتي حرمت عليكم امهاتكم في الايه القادمه وانما خصصها لانه كان منتشر وموجود وفق الله الجميع لما يحبه رضاه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد